و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ع د ت للمتقين ا ل ل ه ي ح ب ع ل م ا ل م ي ه قد ق خلت ل من ب ك ا س ي ر و ا في ا ل أ ر ض ف ا ر و ا ل ك س ن ى قرح فقد اسماء الله ه و ت الحسنى 「私の思い出は何でもい